عميد حلق في السما عنيد طاير ورفرف العميد حلق في السما عنيد الكاس وانتصر يلا رش والسهر جاب الكاس رش والسهر يا والله يا العميد يا والله يا العميد مبروك نادي الاتحاد لعبك جد واجتهاد مبروك نادي الاتحاد لعبك جد واجتهاد الاتحاد عسنا ولعبهم فنغنا الاتحاد ع السنة ولعبهم فن يا حلوك والله يا العميل والله يا مبروك نادي الاتحاد لعبك جد واجتهاد مبروك نادي الاتحاد ع جد واجتهاد الاتحاد السنة ولعبهم فنونه والله يا العميد يا حلوك والله يا العميد Oh Laila اصن العهد مبروك يا عميد البلد ارجع لك مبروك يا عميد هذا هو يوم السعد الله يا برقرار هذا هو يوم السعد الله يا برقرار يا والله يا العميد يا حلوك والله يا العميد صول العهد مبروك يا عميد البلد ترجع العهد مبروك يا فخر البلد هذا ابو يوم السعد الله, الله يا برقورات هذا ابو يوم الله يا برقورات والله يا العميد يا حلوك والله يا العميد